Ik heb het wel me ik معي العينات و بتحك و بتحكي سرات و اللي نامت عرقات و حاله حالة تشمت كلك اه تلفنتلك قلت بقلك تلفنتلك قلت بقلك مش وحدي بس اشتقتلك كل شي فيك Ik heb een